قلو ليه, ليه ماشي ورايا قلو ليه ماشي ورايا طب ليه ماشي ورايا ريض النوم اول حيث دي للنهاية ماشي ورايا It makes you want to, محمد بن أبي جرير سعيد، مرجلا وكرم لجينا، مدامت بسم الله بدين، مدامت بسم الله بدين وعن النبي كانت صلايا، إيه ماشي ورا. هادورك مصاعب دوها ولف مش ضرب تعودو كم ضرب الدف هادورك مصاعب ويل ولف مش ضرب تعودو كم ضرب وظن اللي واسق فهم الكف وظن اللي واسق فهم الكف الناس في الفعل ورا oh فرق واحد من تاني سلام للناس السمعاني ما فرق واحد من تاني بخش في بحر المعاني بخش في بحر المعاني على الحاشة متخون مرسايا ليه ماشي وراي بكمين لي درس عيالو تاريخ وما بينه انجالو مين درس يبقى اللي حيدرس ايام يذكر يذكر تاريخ وما بينه انجالو وسبع اللي راسم مجد السبع الرواس مجالو ببد من البدايه ليه ماشي ورا عمري مبركن تحت الحيط، قدر وما باطلع بالشريف عمري مبركن تحت الحيط، جاهز زيت امساح المحيط حدها المواجه الجاية اللي ماشي وراء تمساح المحيط ومستني لبواج الجاية. الجاية واحنا بنقول لك أزرع, أزرع عشان بقى أجني الخير وبقى أنت معيشت بكل ضمير أزرع, أزرع عشان بقى أجني الخير بقرغم من الصد صغير, صغير, صغير, صغير بقرغم من الصد صغير, صغير لكن صغير في قطايه الهم ماشي والرايه اثبت عبد على الكرسي كرسي كرسي كرسي. ليه. ليه. ليه مهزوز سنين بتجري والروح ما متبعتش نفسي ورا حشوق, حشوق سنين بتجري ورا حشوق ما متبعتش للي ورا حشوق مدام كبير بلد ورش حوق اقعد على الكوز مهزوز وأنا انا لك ما تقوله اينا بيجيني رشا حب ما اسبعدش للي رشا حب لما جيه كبيره ورشا حب كدوده و الكرسي لسه لسه لسه لسه قاعد عالكرسي دي مهزوز لسه حتشوف من كاسات الخل عين لسه حشوف من كسات الخلف عين سيفها على الله وخلي عين يا راجل ده حسن مبارك خلع خلعان قاعد على الكرسي ليه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 لما كنت طريق بالعدم زي العلق محكوم بالاعدام قاعد على الكرسي دير كنت لي انك انت قطر ما قاعد على الكرسي زود. بس على يغفلون عزت من كثر البلا عاد البلعات بلا لما قض طريق يا اعدام زي العله محكوم للاعدام قاعد على الكرسي المهزوز جريت هاغدار الكرسي اللي مهزوز جريت جريت ورا الترشيح لحد ما دم عذاب ابن عذاب بلادك نجحت, نجحت نجحت وسطرت بنيتك من كيف لحتوزن بلادك أقعد على الكرسي لي مهزوز قبل كلام سكارون جبنا والعمل رجال جو بنات قبلك عالم سكن وجب بنات والعمل رجال جو بنات والبلش من شغل جو بنات تقوى هذا الكرسي لي الرزوز قبلك يا مسكن وجب بنات عمل رجال لكن جو بنات قبلتي مسكنور جبان ادو امذورنا رجال وجذورنا مين فاضي شغل الجبان تقود الكرسي لذا زود نزول الكرسي ليه مهزوز مدام دام مرشحك ابقى قد المسؤوليه واوعى تبقى منها كهارب ويجمع وجمع أعصابك وخلي المخ وخل يركز, يركز ليك معاك ليكون المخ كهرب هرب وبتطفض زي اللي دي موصلين دي دي لك هارب قاعد عالكرسي مهزوز مهزوز مدام رشح وكوعة تبقى من المسئولية هارب وعاتب قام المسؤولك هارب وركز وخلي مخك حاضر لا يقولوا عليه قاهرة زي اللي لك للكهارب قاعد على المصره انت مش كرسي فاضي اسمع يا نصيبي نصيبي بكتبه قفجاري وبمشي طريق الفجاري نصيبي بقت بقى فجاري ومشيت طريق الفجاري كل يوم رجعني فجاري ولوالي نمتقها لكابير نصيبي سيبقى فجاري, فجاري لمشيت لطريق الفجاري جاري جاري جاري جاري جاري جاري جاري نصيبك بيبقى طريق فجاري ولا بنادر معريفين وتلاقين فاجر وما عرفن لفينا بنادر معريفين لفينا بنادر, لفين بنادر فاجر وما عرفن واليك كبير ما عرفين ولا ولي عادي جيب تكر اي حاجة اي حاجة, حاجة. ولوالب امك ولا كبير ولوالب امك ولا كبير انا تلقاني صاحب بلد ملاجئ, ملاجئ. انا تلقاني صاحب بلد ملاجئ او يا كنت ربايت ملاجئ, ملاجئ ولوالب ولا كبير اصبر بالله ولا ولا كبير الناس معدنها ذهب وانت معدنك من صفيح من <تكلمًا> اللي غفلك ولا تقومين صباح؟ وبين الوالد جابتك من كفاح ولا والي لببك ولا كبير؟ ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا <مزيق> من مجالس نفذ خلقاتك بعت الدار وبعت الأراضي وبعت البيوت وضيعت ماذا بوك ومن دارك خلي خليقوتك خلي اهو والد لو سعالوا قلبك قدام البيت احسن من خلقتك ولا والي لمنك ولا كبير الله صغر يا مفريك يا الله اكبر عليك يا مصلاح